أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رَجُلٍ منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آبان فَاتِنَا بِمَا تَوَعِدُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَوَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالُوا قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ فََّيتُمُهَا أَتُمْ وَأَبَ أُكُمَّ نَزَل اللهَّهُ بِهامُِ الْ القَ فَن تَظِرون إِي مَعَكُم مِنَمُ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 وَجَعَلْنَا اتَّقَنَ بَيْنَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فيأخذكم عذاب أليم